بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وهو يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَقُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اسْتَطَعُوا مِنْ كذلك ارحمنا الى تق ان العرب للمقومن مالقرا ومن حولها لتنذروا من القرى ومن حولها, حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ترى قومه في وَنُنَزِّلُ في الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَنَا أُمَّةً واحدة ولكن انتقب دونه اولياء الله هو الولي وهو يحمينا وهو على كل شيء قدير ونستلفت فيه شيء فحكمه وَإِلَى اللَّهِ شُؤُونُ رَبِّي عَلَيْهِ تَعَوَّكْتُ إِلَيْهِ أُنِيبُ فَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نُمَاقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا مَنْ سَقُطَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْضِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ارَأَى عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ وَقَاضِيَهُ مَنْ كَرُمَ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَدُرَالًا مُسْفِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ نَجِّدُ بِهِ إِلَيْهِ مَا شَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من وَمَا تَخَرَّقُ إِلَّا مِنْ بَعْدِنَا جَاءَ ان نمدنهم ولولا كلمه سبقت ربك الى اجل ثم لقد يدنهم وان الذين اولى كتاب من دعين الذي شك قال تصدع واستقم كما استوى لا تتبع اهواءهم وكن امنا بما انزل الله لكتاب واؤمنت اعبد لدينا اللهم ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم اللهم اجمع بيننا والههم المسلمين والذين وحا وجيئوا له ثجتهم داحضة ثجتهم داحضة عند ربه وعلى الوبى ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والعدل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 في عسيل في ضلال من بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه وَمَا مَنَافِعُ الدُّنْيَا مُسْتَهَامَةٌ مِنْهَا وَمَا لَمُوتِ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمَنَ مِن شُرَكَاءَ أَشْرَعُوا لَهُمْ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 لهم ما يشاءون عن ربهم ذلك هو الفضل الكبير لا الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعمل الصالحات الا لكم على لم اجرا الا الموتب في الذنب ومن يقصر حسنه نجد لمن فيها حسنا ان الله غفور شكوم ان يكونوا افترع على الله كذبا إن يشاء الله يطم على قلبك وينصر الله الباطل ويحق الحق بكلمات إنما عن ذي تسجدون هُوَ الذي يَقُومُ بِالسَّاعَةِ دَاعِياً النَّاسَ إِلَى الدِّينِ وَيَعِظُ بِالْمَثَلِ وَيَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَيَخْشَى الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأُولَئِكَ وَلَمَّا تَقَوَّمَ رَبُّقًا عِبَادَهُ لِبَغَوْصِ الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مِّمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ قَدِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ من ارْزُقُنا قَنطُ وَيُنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَدَّتْ فِيمَا وَسِعَ يَهُو عَلَى جَنَّ مِنْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أنتم واما لكن من دون الله من والين ولا نصر ومن اياته الجوال في البحر كالأعلان ان يشاء يثني الريح فلا نرا على ظهر إن في ذلك لآيات لكل قبّار شكور أو بقوم بما كذبوا ويحكمون كثير ويعلم من الذي لا يجادلون في آياتنا ما, ما لهم انا اتيم من شيء فنكع الحياه الدنيا وما عند الدر وعن خير وابقى للذين امنوا على ربهم يتوكلون وَالَّذِينَ يَدْفَعُونَ بِالْكَبَائِرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يُخْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين اذا اصابهم البلاء من ينسون وجزاء سنئات سنئات يضمنها فمن عفا واصلح فاجره على الله فَإِنَّ مَنْ وَلَى وَلَمْ يَتَّقِ بَعْدَ ذِكْرِي فَأُولَئِكَ مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ الْمَسْجِدَ كَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمْ يُصْبِرُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِمِنْ عِندِ أُمٍّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ هَدَاهُ وَمَنْ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَٰذَا الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْعَذَابِ رَغْمًا وَحَسْرَةً ۖ وَهُمْ كَاسِهُون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 يَأْتِي يَوْمٌ لَّا دَخَلَ مِنْهُ نَجَاةٌ مَا لَكُمْ مِنْ مُلْجَأٍ إِلَّا إِلَيْهِ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّمَا لَكَ إِنَّ عليك إلا الْبَلَاءَ وَإِنَّ لَنَا أَبْقَى الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً تَرْحَمُهَا وَإِنْ تُصَدَّمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكَ فَإِنَّمَا الْإِنْ دانك في من الله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء رَأَيْنَا وَإِلَىٰ فَ وَيَجْعَلُونَ يُبْدِئُ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُهْدِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحاً أننا ما تَجَاوَزَ دِينِي مَنْفِساً وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا من نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ إِلَى قِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط ذَٰلِكَ وَمَن في الأرض إِلَّا